ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيهم الوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أذكى ضعفاً فليأتكم برزقٍ.